هي من هو خب و على الذين يطيقونه فديت طعام مسكين فأن تضوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إنكم تعلمون شهر رمضان الذي أرسل فيه القرآن هدى للناس, هدى للناس وبينة من الهدا والفرقان فمن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 دعوة الداعي إذا دان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون